Ismi ثم أدبوا واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول ساعة عشر cham قالوا لنكم من المصلين ولم نكن طعم المسكين Come on.